ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا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 كُلُّ كل لما جميع لدينا محذرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها, أحييناها وأخرجنا منها حذف منه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون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 والقمر مدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية أن حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغلقهم فلا صريخ لهم ولا هم إلا رحمة منا ومتى عن لاحي وإذا قيل له متقو ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا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 لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تحملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجربون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين ألم أحد يا بني إنه لكم عدو مبين وأن أعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جننم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراع فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاه لمسخناهم على مكانتهم فما استقاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخنط أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اولم يروا خلقنا لهم مما املت ايدينا انعاما فهم لها مالكون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 فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون لم ير الإنسان أن خلقناه من نظفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه He said, Who prays the eye and it is the Cred He prays the One who A motherяз it first time Ready and He every human The One who السماوات والأرض بقادر, بقادر على أن يخلق مثلهم بنا وهو الخلاق العليم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارقة إنا زينا السماوات وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ لأهلا ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهموا أهم أشد خلق من خلقنا هناك خلقناهم من طين هناك بل أجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا هناك هل